مرض ينظرون اليك نظر المغشى عليه من الموت فاولى لهم طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم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 أفلا يتذبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أذبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم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 غبارهم ذلك بانه متبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لين جَعَلَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ